يا أيها الذين من لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالموده وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفكم يكون لكم عداة ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لأن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أصوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير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 ما أنفقوا ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتمهن وجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسألوا ما أنفقتم واليأسلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فات الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا مثل ما أنفقوا والتق الله الذي أنتم به مؤمنون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 اخرتك ما يئس الكفار من أصحاب القبور.